Aولنا محمد Aوسطنا محمد آخرنا محمد سل على محمد آخرنا محمد سل على محمد Mu'عجبت زهر الأرض وانت ساكن فراها الله يقان مو عجب يختم في القمر من تنور دجاها أهلا يقانا <تصفيق> مو عجب تخجل الشمس وانت ما حيض ياها أهلا يقانا <تصفيق> السور تشهد لك ونورك يدور الفلك بعض من بيكم مسك واللي يعاديكم هلك الله بك أنقذ من تايها بجار ظلم تجرأ مآسيك ضايع بجهل عدم فسخت فيها قيم مثل الرواسط أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صل على محمد آخرنا محمد صل على, على محمد اسمك بعرش سجل والعرش بكتباها وهالله يقاها ارسل ربي فضلك من تجلل طواها الله يقلي <متصفيق> والكلمه درك العصا وانت مصدر طواها <متصفيق> الله في وادي طوى ارث النبوا سلم لو هو باسمك ما دعى ما الله وكلمه الجذع ما هو عجب لا الثمر وهم رطب وتهز مريم ما صعب ليها طلب حبك الغالي سبب يبدد الهاب ولنا محمد أوسطنا محمد, محمد, محمد آخرنا محمد صلوا على محمد آخرنا محمد صلوا على محمد طهلوا لكم الشمس ما زهد في ضحاها وهوى يطاها والقمر لو لكم أبد ما بدأوا تلاها الله في حبكم النفس يلهمنها تقاها نوح يوم اللي سعه والبار بكم نصره موسى يوم اللي دعه خبت ضنون السحرة بيد يعقوب حضن يوسف روع سكن بكم تعافا قاس أيوب وهن وعاش ذنون حزن بكم تشافا وهذا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلوا على محمد آخرنا محمد صلوا على محمد, محمد, محمد أهلوا لكم الفلك ما جرت في مداها له الله يقال والكواكب هاللي تشع ما في سماها الله يطان والنجوم اللي أزهرت ما بدت في فضاها الله يطان بمحمد وعلي ما يبقى لي هم وألم حيدر اخترت ولي والهادي غذان قيام لو يخاتل زمن قلبي بالزهر أمن أم الأيما بالضحى إلي بالحسين بن علي عند الملمات أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد صلوا على محمد آخرنا محمد صلوا على محمد الله لو لكم السماء ما رفعها وبناها الله يقاها الله لولاكم الأرض ما وجدها ودحاها الله, الله, الله لولاكم الإنس ما خلقها وبرها الله لولاكم الأرض ما وجدها ودحاها أول الأترب ذو الرفيع عال الدرجة صفو آخر هذخر إلهي عجل فرجة طه من حب ضمن جنة تبقى ثمن فوز سلامة حب اهل البيت وطن يجري بعروق وبدن حصن الامامه مولانا محمد اوسطنا محمد اخرنا محمد صل على محمد اخرنا محمد صل على محمد, محمد على محمد